السلام علي الأدين الذي نستغفره سيد من نبي مشتبر والأمين المستغفر لأصحابته الكرام وأربعته العظام المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التسيرة مع كتاب ربنا ولو طافت قريبا ما شبعنا من كلام ربنا نسأل الله رضي الله عنه أن يسلمنا إتمامه أن نصلّى في عليائه أن يشكر لكم صبركم على هذا. والخير ما مع سوره المنافقون وصلنا الى قوله تعالى واذا رأيتهم تعجبك اسماؤهم يقولون تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسون كل صاحب عليهم من عدو، فحذرهم قالت الله أن يفكون وإذا رأيت إذا رأيتهم تعليب كأسرهم والمسألة ليست على الأدسام ولا على ولا على الوجوه ولا على المكانات ولا على الوجهات ولا على السلطات. ولا على الأموال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله لا ينظر إلى إلى أموالكم ولا إلى وجوههم ولكن ينظر إلى إلى قلوبكم وفي إلى أعمالكم عليكم السلام بأبركات. والمشكلة الكبيرة بأن الناس تغتر في الفصاحة والبيان وأيضا الأجسام والأمارات والوجهات. فيزنون الناس بذلك ويكون وتكون المفسدة العظمى في هذا الباب بأنه يعني بأنهم يلقنونهم ما يمكن أن يكون فسادا لهم في دينهم ودنياهم ويغترون بهم فيسمعون لهم وكما قلت لكم يدسون السم في العسل ويفسدون عليهم حياة ويفسدون عليهم آخرتهم قبل آخرتهم كما يفسدون عليهم أمر دنياهم فقد قال الله تعالى مبينا ذلك ولو أرادوا الخروج عدته ولكن كره الله بعساهم فشؤال ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم فثبطهم الى قعود مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوذا خلالكم ابغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله والله الله العليم الحكيم فقالوا فيكم سمعون لكم هم لا يؤذونكم خبالا ود ما انتم قد بلت البغضاء من افواههم وتخفي صدورهم اكبر اللهم الله عنك أهناء الله عليك ورفع الله مقامك لذلك قال الله تعالى يحسبون كل صحيحة عليهم هم قلوبهم ترترف واركانهم تهتز يخفون يرتعبون يرترفون لأنه لأنهم يعلمون بأن الله جل فعلا يكشف أمرهم وأنهم يعادون الله حقا وأنهم كاذبون وأنهم ما كانوا على صدق فيما يقولون وأنهم يدلسون ويخدعون الله ويعلمون بأن الله يكشف أمرهم وأن الله يخادعهم كما يخادعون المؤمنين. قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعود كأرسامهم يقول تسمع لقولهم كأنهم خشوم مسندة يحسبون كل صاحح عليه يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون من الرجفة والخوف والهلع والفزع يحسبون كل صيحة عليهم لسيانوا أنهم باتوا, باتوا يكيدون يمكرون بأهل الإسلام قال فاحذرهم هم العدو شوف الله العالم كل هم العدو هذه معناها منترئة كلمة منترئة يعني إن أردت أن تعرف من عدوك حقا هؤلاء هم العدو لأنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلي, ولا إلى هؤلاء إن نظرت إلى صفتهم لأنهم لا يأتون الصلاة إلا هم كسالة ولا يذكرون الله إلا قليلا وما ترهم إلا, إلا يعضدون أهل الكفر ويمالؤون أهل الكفر ويحبون علو أهل الكفر على أهل الإسلام وقد قال رب ربنا العلام سبحانه وتعالى في كتاب البيان ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فاحذرهم قاتلهم الله ودعون عليهم يقع عليهم في هذا الباب ولعنه الله عليهم لانهم يخادعون الله ويخادعون الذين امنوا و اذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا و خلوا عضوا عليهم الاناملا و اذا خلوا الى شيطين قالوا إنا معكم انما كنا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم و في طغيانهم يعمهم انا يؤفكون اي كيف يصرفون أن فكون كيف يصرفون إلى إلى إلى, إلى الضلال وإلى العمه؟ قال رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافقين علامات يعرفون بها تحياتهم لعنة وطعامهم نهب ونمتهم غلول لا يقرأون السرد إلا هجرة ولا يأتون الصلاة إلا دبرة مستكبرين لا لفون ولا يلفون خشب بالليل سخب بالنهار أو سخب أو سخو بالنهار هذا كحديث في ضعف لكن فيه بعض السمات التي ذكرها القرآن عن هؤلاء قال الله تعالى وإذا قيل لهم لا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم رأيتهم وصدونهم مستكبرون يخبر الله جل فعلا عنها ولأن المنافقين عليهم لعاء أن الله سحائبوا لعاء تنزل تترى وإذا قيل لهم تعالوا ويستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم هذا يعني صدوا وأعرضوا استكبارا وأنفة وا احتقارا لما يقال لما لهم ورأيتهم رايتهم مستكبرون يعني هكذا تراهم انهم يعني يقال لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله كانهم يقولون ومن الذي ساستغفر الله اكبر رضي الله عنك يا اياجز ايات الجزائر رفع الله مقام جزاكم الله خيرا صلى الله عليه يجمع بيننا جميعا في الجنه فهنا ترى ترى الامر يعني قد صار جلال في هذا الباب انهم من النفاق بمكان ويستكبرون ويعرضون عندما يقال لهم تعالى ويستقبل لكم رسول الله هذه جاءت ونزلت في هذا الباب في أبي بن سلول في غزوة المريسع لما تخطى حدث بين المؤمنين بعض اللغط بعض من المهديين والأنصار يعني قال فقال هذا المنافق الأكبر قال ليس لنا مثل لنا ليس لنا ولكم مثل إلا كما قالت العرب سمن سم كلبك كلك فطار بها زين أقر أن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها فقال عمر ففقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمعها متعجبا قال عمر دعني أضرب عنه هذا المنافق قال لا يتحدث الناس إن محمد يقتل أصحابه ثم قال لا تُفِيقوا لمن عند رسول الله وقال وقال وقال قول اخر لا تنفق الامر من رسول الله لحظه المريخ لا يمكن تنزل على الأرض <تصفيق> لكن لكن هذا الأمر هين شوية ف... فممكن ممكن ممكن يصدق مسألة وكيف ماذا يكون طيب دعوة لله ربي الله في عشان نسبينا بالله بالله سلام الله أطعنتك رب دعواتك رب بالله بالله تغطتكم حسبيك حسبيك مشغول I didn't tell you that you're عفوا نعتذر لكم قال هذا الخبيث عليهم الله ما يستحق فقال الله جل, قال الله جل, جل فعلا عندما قال لا يخرجن الأعز منها الأذل فأنزل الله جعلا ولله العزة للرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا علم قام عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول لما سمع ذلك وقف على سكك المدينة أشهر السيف عليه هو طبعا ذهب قال صلى الله أعلم بما قال فلا تقتله ولا تأمرن أحدا يقتله وقد علمت الأنصار أنني أشد الناس برا بأبي فأرى قاتل أبي فلا أستطيع فأقتله فأهلك مرني فأقتله لك قال لا بر أبك الله أكبر صلى الله عليه بابي وأمي صلى الله عليه وسلم قال لا بر أباك وثم وقف على سكت سكك المدينة وأشهر السيف على رأسه فقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله هذا ولا مبراء قال إنه إنه العز وإنك أنت الأزل إنه العز وإنك أنت الأزل فسبحان ربي العظيم الذي منع على على على الناس بتحريك القلوب ميلا إلى الله جل في علامه نوصرةً لدينه إنه قال رضي الله عنك أخير السلام أحسن الله عليك قال إنه الأعز وإنك أنت الأزل فقام فأزن له النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت أنه يعني صفع رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال للمهاجرين يا للمهاجرين وقال انصاري على الأنصار يا للأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهوركم دعوها فإنها منتنة ابي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهوركم دعوها فإنها منتنة وقال هذا الخبيث المنافق كلمته حتى قال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه المسألة فيها نظر في هذا الباب حتى لا يضيع المسألة يعني يضيع الأمر بين بين منافقين وغيره وحاقدين على الإسلام فيعطي لهم الفرصة للصد عن سبيل الله دل في وهذه مسألة عيون مقاصد الشريعة النظر في هذا الباب عيون مقاصد الشريعة عليكم السلام بركاته يكونوا يكون في هذا الباب نظرا إلى إلى أصل التشريع في في فيه والنظر إلى المصلحة والمفسدة ينظر في المفسدتين أيهما أعظم مفسدة فيردها وأيهما أعظم مصلحة فيستقبلها ويفعلها سبحان ربها العظيم قال وإذا قيل تعالى ويستغفر لكم رسول الله لوروا أسامة رأيته مسدون ومستقبلون قالوا لعبد الله بن, بن تعالى استغفر لك رسول الله فلوى رأسه واستكبروا أبى قال الله تعالى خاتما على ما تكون خاتما له سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدر قوم الفاسقين يعني سواء استغفر شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة عند رب إلى الفعل أنظر إلى عظام خبص المنافقين الله جلاله يحب رحمة العباد ويحب الرأف بهم والله جلاله يحب أن يغفر لهم قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذنبوا لذهب الله بكم ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله من تخف تغفر, تغفر واي عبد لك لا الم ومع ذلك ما اراد الله العالم أغفرة لهؤلاء لانهم جحدوا والقفل كان على قلوبهم وقد ختم الله على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من كان هذا قلبه ابعده الله عنه ولذلك قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لا يغفر الله لهم جزم بهذا بأنه لا مغفرة لهم لأنهم وبيّنا الحكمة من ذلك أو لا إله من ذلك إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وطبعاً لا بد أن تعلم أن القوم الفاسقين هم الذين أرادوا بذلك أرادوا الغواية ما أرادوا الهداية يتبعون إلا الا الظن وإنهم لا خرّصون قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذا الفسق الأكبر والفسق فسق أكبر فسق أكبر والمقصود هنا هو الفسق الأكبر هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله يخزنوا السماعة العرض ولكن المنافقين لا يفقهون عجيب, عجيب هذه الصفات صفات جلية لمن, لمن, لمن, لمن يفقه ويعقل عن رب البرية أظهر الله لك كيف يكون الأمر عند هؤلاء المنافقين يضغطون بالمال عدتهم هذه, هذه عدتهم فأنت تعرف نفاقهم من هذا يضغطون بالمال يعني يضغطون إنسان يريدون مأربا معينا، فإذا أرادوا هذا هذا المأرب يضغطون بالمال، طاردا ترغيبا، طاردا ترهيبا، يفعلون ذلك، يفعلون ذلك. يضغطون بالمال وهذا واقع واقع. إن شاء الله بس يجعلوها سؤالا ونتكلم عنه إن شاء الله. واقعا شاهدا في هذا الباب بأنهم يضغطون بالمال شوفونا انظر قال. قال قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حسب هؤلاء الأغبياء بأن الله على يترك عباده وأن الرزق بعيدهم لا بيد الله جل فعلا والله جل فعلا للنهار صباحا مساء يقول في السماء رزقكم وما توعدون الله جل فعلا والذي يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم يقول الله تعالى هم الذين يقولون أن على من عند رسول الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دابت في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رزق لا يسع خلف المرء كما يسع الموت خلفه وقال وجعل رزقي, رزقي تحت ظل رمحي حتى ينفضوا حسب أن الفقر والذي الذي يجعلهم ينفضوا أهل الصفة جلسوا جلوسا يعلم الله به حتى تماع روجه النبي عندما ولدهم يأتون متقلد النمار فقام قال تصدق رجل بصع بره بصع, بره بصع تمره تصدق رجل بديناره بدرهمه حتى جاء جميع يتوفدون على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لهؤلاء وما ذلك صبروا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة قال لهم قولا عجيبا قال لو علمتم ما لكم عند الله دل فعلا لا دعوتم الله أن يزيدكم على ما أنتم على ما أنتم عليه هؤلاء قوم باعوا أنفسهم لله ليرفع على قلوبهم تهف إلى الوطن الأصيل لا ينظرون إلى هذه الدنيا المرتاحلة المدبرة الدنيئة الحقيرة التي لا تساوي شيئا قالهم الذين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله وهذه هذه أيضا فيها دلالة على معرفة المنافقين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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا يقلون ذلك ولا يفقهون بأن بأن خزائن السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء حكمة لا بخلا سبحانه جل في علاه فهو الجواد الكريم عليكم السلام وصبرك فهو الجواد الكريم سبحانه قال إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم قال الله تعالى عباد لو أن أولكم أخركم انسكم جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستو في رزقه فأجمل الطلب رضي الله عنك ورفع الله شأنك وقدرك وجزاك الله خيرا على على غامر آدبك جزاك الله خيرا فقال الله الثلاث وعلى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات وهم يحسبون أنهم إذا ضيقوا عليهم ماديا انفضوا وهذه المسألة قد, قد تعمل ما أرادوا أو تصل إلى ما أرادوا للم يكن هناك ثم تعقيدة الحسن البصري يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولم يذهب, لغير ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي قال حتى انفضوا لله خزائم السموات والارض لكن المنافقين لا يفقهون لنا الفقه حق القلوب لأنها <تصفيق> لا, لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لا يفقهون عن الله جليعله ولو فقهوا عن ربهم الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويحيي ويميت القوي القادر القهار المقتدر لا عارمو ذلك، لاعارمو أن الله دلش علاء هو الذي هو الذي أغنى من, من كان غنيا وأفقر من كان فقيرا. قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. وهذا الحديث وأن كان في ضعف لكن الأمر الأمر على على الظاهر والاستثناء وهذا الحديث استئنس به, به يقولون لان رجعنا إلى المدينة لاخر جنة الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لاعلمون لا العزة لله ولرسوله ولدينه ما رأى امرؤن عزا مثل عز الطاعة وما رأى امرؤن ذل مثل ذل المعصية ومخالفة الله ومخالفة رسوله اللهم اغفر وارحم وتراوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم أعظم العز هو عز الطاعة لما جاء عمر بن خطاب واستمع ونزل رأي أبي الجراح ليستلم مفاتيح القدس اللهم ردها إلى المسلمين ردا جميلة اللهم عليك باللهود اللهم أنزلنا عليهم سحائب اللعائن تترى اللهم أمين رب العالمين واحفظ اخواننا حماة الإسلام هناك في غزة هذه أرض العزة نسأل الله في علاه يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته وعنايته وأن يقوي جهنبهم وينقوي ايمانهم قد سدوا عننا ثغرا لا يعلم به الا الله جل في علاه لهم علينا منا تطوقنا الى يوم الدين هم مجابهة حقا لا الملعين فيقول فمن كان منهم أبياً عزيزاً بدينه شامخاً. رد الله هذه الأيام مرة ثانية فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مرضه لما استشار المدينة قال قال قال علي لا تذهب وتترك المدينة لمن وانت أمير المؤمنين فلم يأخذ برأيه وذهب ذهب وحال المؤمنين يدل على المؤمنين كانت نوبة النوبة له يركب تار والنوبة يركب مولاه تار هذا العبد هو أن يركب في كان يجره يجره عمر بن الخطاب جرا وهو على بعيره وعمر يمشي حتى وصل عمر فأجده مخاضة بعدما كان جميع من في البد رأى عمر بن الخطاب يجر البعير يأخذ بخطاء من ناقة لمولاه وهو على على الناقة فأصيب أبو عبيد بن الجراح بزخم في قلبه وفي نفسه قال ما أتين به إلا لتهتز عروش أهل الكفر ويعلمون بهيبة عمر بن الخطاب لكن لكن أبو عبيدة ما نظر نظر نظرة عميقة ومحصه فقام عمر الخطاب وازداد الأمر عندما جاءت مخاض بينه وبينهم فتأبّت نعله ثم مشى حافيا ثم دخل عليهم حافيا فنظر اليه أبو عبيدة يعني كأنه في حصرة ونداة وقال يا أمير المؤمنين ما أدين بك إلا لأعبك القوم ويعطونا كما فتح بيت المقدس فعلمه ما جهل والمسألة على العلم تدور المسألة وإن كان فيها ما فيها من رقة القلب وتقوى, وتقوى النفس والعبادة تلوى العبادة كما فعل أصحاب رسول الله وسلم لكنها لابد أن تغلف بالعلم لذلك قدموا العالماء وإن كان أقل من الآخر عبادة فقال له أمر من خطاب إيهن يا ابو عبيد لو قالها غيرك لانه كان يحترمه جدا ويقدره جدا ويهابه جدا لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلوا اليكم امينا حق امين امين هذه الامه ابو عبيد بن الجراح حتى على فراش الموت قال بن الخطاب ولو كنت مستخلفا احدا وكان حيا وكان عبيد بن الجراح حيا استخلفته لقول النبي ابعث اليكم امينا حق امين امين هذه الامه ابو عبيد بن الجراح فقال له ابو عبيد اين قال له ما اتينا بك إلا لي القوم ويسلمونك مفاتيح البلد فقال له ايه يا ابو عبيد لو قالها غيرك كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين فلو ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله كنا اعز قوم اذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله العزة لا تكون بالما بالمال ولا بالجاه ولا بالجمال ولا بالسلطان العزة ما تكون إلا بما وقر في القلب من الإيمان ولذلك لما دخل ربعي بن عامر على رستم ورستم تعلمون من رستم وما رستم في أهل الفرس وكان فيه الفرش الحرير والوسادات العظيمة دخل, دخل برمح يضرب, يضرب في كل لشأنهم وكان معه, سي... كان معه... كان معه سيف صغير ربعي كان سيف قصيرا ما كان طويلا كان معه سيف صغير فأداره على وسطه ثم دخل على ربعي بن عامر فنظر عليه مستحقرا وقال من أنتم وماذا تريدون يقول ذلك استصغارا هو يعلم فيقول ذلك استصغارا قال من أنتم وماذا تريدون فقال ربعي بكل شموخ وعزه وعزة الإسلام اللهم اغفر لنا رب العالمين وكما قلنا الانسان عزيز بدينه فقال له كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين فلو ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله هذا ليس بقول ربعي ربعي قال له بشموخ وعزه قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعد الدنيا والاخره فلما نظر الى سيفي ولده صغيرا قال ما هذا قال هذا سيفي اتقدم به في نحور الاعداء لا اتاخر مقبلا اقتلوا أقتل في سبيل ربي مقبلا غير مدبر كما قال ابو رازين للنبي الامين صلى الله عليه وسلم اواضحك ربنا قال نعم يضحك ربنا قال للنعدم خيرا من رب قال للنعدم خيرا من رب يضحك فما الذي يضحك الرب يا رسول الله قال له أن تخلع درعك وأن تنزل في ساحة الوغى فتقتل مقبلا غير مدبر سأل عن أسباب ضحك الله دل في علاءة حتى يلقاه الله دل في علاءة تبشبش له فكذا كان المؤمنون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأسرع إليها وعمير بن حمام على ما أذكر والذي ذكر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جنة تحت ظلال السيوف قال بيني يا جنه ربي هذه الدميرات فالقاها وقال انها لحياه بعيده فدخل مجهدا في سبيل الله حتى قتل وقال هذا الخبيث البئيس التعيس يقولون لا إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الله ما أعزنا بدينك الله ما أعزنا بدينك الله ما بدينك وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومعتذونا بالمشيح والمغضب ولا يعلمون عزة بدينهم ولا بربهم قد قال الله تلف أولئك الذين عندهم العزة فإن العزة لله جميعا تكررها وقال ولكن المنافقين لا يعلمون هذه آدلة واضحة جدا على على أن, أن, أن مدار الأمر على على الفقه وعلى العلم قال في الأولى لا يفقهون وقال في الثانية لا يعلمون وقال عنهم وعن أمسارهم لا يعقلون فالمسألة هنا دائرة على العلم فإن المرأة لا يمكن أن يرتقي ولا يرتفع عند رب جل في درجة إلا بدرجة العلم ورحم الله ورحم الله الثوري حين قال هذا العلم شريف من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الدين أخذها سبحانه جل جل في علا فنسأل الله جل في يجعلنا من هؤلاء الذين يرفعهم الله ولا يخفضهم ويعطيهم ولا يمنعهم ويجعلهم من من اوليائه الذين يعملون لدينه حقا وصدقا ويغفر لنا الذنوب والسقطات اناد ام اكثر ذلك عندنا نقاوم والله اعلم بحالنا واستغفر الله هاتوا لي الفوائد المستنبطه أخبث الناس سوءا وأعظم ناس ضررا على الإسلام أهله المنافقون لذلك قال الله تعالى ملعونين أينما توقفوا أخذوا وقتلوا تغطيلا اللهم رفعنا البلاء وهدينا واغفر لنا ودارح من رحمين اللهم احفظنا احفظ المسلمين جميعا اللهم حولينا ولا علينا اللهم حولينا ولا علينا ضمح علينا ولا علينا سأل احد الاستغفار في ليله ونهاره فمن استغفر غفر الله له الا في النفاق فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا يبسط السماء عليكم مدرارا وامددكم بأموال وبنين ومباني واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا من اعظم علامات النفاق الضغط بالاموال من أعظم علامات النفاق الضغط بالأموال على المسلمين والمسلمات ومن أعظم مهلكات في صفاتهم وزيماتهم الكبر لا عزة إلا لله ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا لا في لو في اللهم اغفر الله ورحمه وتلاوز عمه تعالى فإنك أنت الأعزل الأكرم محمد الله كثير كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بالجلال والي الكريم وعظيم سلطانه اللهم احفظنا وعفظ المسلمين والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين